يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْغًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا فَمِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَن يُقُمْ زَادَ هَٰذِهِ إِنَّا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, فزادتهم إيمانا, فزادتهم إيمانا مَنَاو وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا لَّا يَدْرِسُونَ وَعَمَتْ أَفْئِدَتُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ عَن مَرَّةً وَمَرَّتَيْن ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفَ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ هَنِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَاءُ فَرَحِيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وهو رب العرش أَلِفْ لَا مَلَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا نَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أنوحينا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ نَّارٍ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَ لَكُم مَّنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ لا نُنَزِّلُكَ إِلَّا بِالْحَقِّ نُفَصِّلُ لَنَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ الت إ الذي لا ينجون يق ماتنعيم دعواها فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام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 مصري فيما كانوا يعملون ولقد هلكنا بالقرون من قبلكم لم نظلم وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا يؤمنون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهمون بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُبَدِّلَهُ مِنْ آتِ الْقَاءِ نَفْسِي إِنَّك تَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ قل لو رشا الله ما تلوتم عليكم ولا ادرككم دين فانقد لابستم فيكم عمرا من قد جه تعقلون فمن ظلم ممن افتنى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون اللَّهُ وَلَا الله اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا لَا خَوْفٌ وَلَا حَزَنٌ إِلَّا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ فَكُنْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لله وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرًا فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعْ مَكْرًا إِنَّ ورسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البن والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءتها نصين له الله مخلصين له الدين لنا جئتنا من هايه لنكونا من الشاكرين سلام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 تنزل كما من السماء فاختلط به فاختلط به وَنَزَّهْنَا وَزَيَّنَتْ وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُ نَغَاءَ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْ عَنَا لَيْلٌ نَوْنُهَا فَجَعَلْنَا كَمْ دَانِي كَانُوا فَصْلُنَا يَاتِي قَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صراط